فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى من الكاثرين والذي جاء بالصدق وقد قد به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجدئهم أبرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاث عابدة ونفرحونك بالذين من دونه ومن يضمن الله فما له من هاد ومن يعد الله فما له من فليس الله بعزيز انتقام ولكن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليكونن الله قل أفرأيتم ما تبعون من دون الله إِنْ أَرَادَ اللَّهُ الله بضر هل هم ضره أو أرادني برحمة هل هن مرسكات رحمة قل حسبي الله علي توكل المتوكلون قل يا قوم عملوا على مكانتك إني عالم فتوف تعلمون من يأتي عذاب يوزي ويحل علي عذاب إنا انزلنا عليك الكتاب من الناس الحق انزلنا عليك الكتاب من الناس بالحق فمن انتذا فلنفسه وما ضل فانما يضل عليها وما اللهم توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها سينصف التي قضى عليها الموت ونرسل اخرى الى اجر مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله سبحانه قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعكنون قل لله السفاة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اسم أجدد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله فأطر السماوات والأرض قل الله فأطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به, به من سوء العذاب يوم اتيامه وربالهم من الله ما لم يكون تَسْبَحُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَذَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَضَى الْإِنْسَانُ ضُرًّا دَعَانَا ثُمَّ إِذَا أَطْوَلْنَا فلن يفتنة ولا كن أكثر ما يعلمون قال قال للذين من قبل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأطرابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرطوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمه الله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 العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساكرين أو تقول لو أن الله ذا لكنت من المستفين أو تقول حين ترى معذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى خرجاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم الْقِيَامَةِ ترى النبي كذب عن الله وجوهم أَلَيْسَ أليس في جهنم مكوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسوا مرسوء ولا هم يحكمون الله ظالف كل شيء شيء وكيل لهم وَالَّذِينَ السماوات بِآيَاتِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قابلك لإن أشرت ليحبطن عملك ويتكونن من الغاشرين بل لا تأهد وكن من الشاكرين وما قدر الله الطفل يَوْمَ جميعا قبضته يوم والسماوات مطوية سبحانه وتعالى عما عم يسركون ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أفراس إذا من في وأشرقت الأرض بنور ربنا وظهر الكتاب ودين أبين نبين ودين أبين بينهم بالحق وهم لا نون ووفيت كل نفس منك وهو أعلم بما يفعلون، وتيقا مذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم قجنتهم ألم يأتكم رسل ألم كلمة العذاب على الكافرين قيل بكل أرواب جهنم طالبين فيها فبئس مثوى تكذرين وسيق الذين اتطروا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خدمتها سلام عليكم وقال له صدنتها سلام عليكم صلكم فذكرواها صالحين وقال الحمد لله الذي صدقنا واخذروا وأورف الارض الأرض من الجنة حيث نشاء فنعم أدر العالمين وترى الملائكة حال من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وفينا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه النصير ما نجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب البعيد وهمت كل أمة برسولهم يأخذون وجر جنوب باطل يدعضوا به الحق فأخذتهم فكلس كان عقام وكذلك عققت كلمة ربك على المدين كفروا أنهم أخصار النار الذين يحلون العرش ومن قوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون, ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وجهد كل شيء رحمة وعلم من تغفر للذين تابوا فاغفر للذين كادوا واتبعوه سبيلك وفيهم عذابا الجحيم ربنا واغفر جنات عدن التي وعدتهم ومن صلحا من ابائهم واخوانهم وذرياتهم انك انت أنت العديد وَقِيمُ وكيف وَمَنْ ومن تكي استيئات يومئن فقد هُوَ وذلك هو التوج العظيم إن الذين كفرواه نادوا لنرقت الله أكبر من نقتكم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِذْ تُدْخَلُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَكْتُمُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا تَنْتَي وَأَحْيَيْتَنَا نَسْتَهْزِئُ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا نْتَي وَأَحْيَيْتَنَا نَسْتَهْزِئُ فَطَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَنِلْنَا ذلكم بأنه إذا جوا الله وحده وكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو, هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله مفلصين له الدين ولو كرع الكافرون ربيع الدرجات ذو العرض ينكر روح في أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاثة يومهم لا الملك اليوم للال واحد الفرحاء اليوم تجزى كل نفس بما كتمت لا ظل إن الله سريع الحساب وأنظرهم يوم الاقتدى بالقلوب لنا الخنجر كبير وانذرهم يوم الاجفه به القلوب لدى الحناجر كظيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يا من خائنه الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا أشدّا من قوّتهم وأثقلا في الأرض جرّضهم الله بذنوبهم فأفضّه الله بذنوبهم وما كان لهم من الله يُوقّف ذلك بأنهم كانت تأتيهم وطلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وآبان وقالوا ساحون كذاب فلما جاءهم بالحق لن قالوا قتلوا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا ما هو استحوا نساءهم وما كذبوا كثيرا إلا في ضلال وقال فر انذروني افت الموسى وليدع ربه ان اخاف ان مبجر دينكم او ان يظهر في الارض فساد